إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من الله فلا مضل له من فلا هادي له أشهدواً لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهدواً أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فكنا في آخر لقاء دخلنا في الحديث الثامن والثلاثون ولم يعني نتكلم فيه وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قال من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب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 ورواه البخار قال إن الله تعالى قال من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبلي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه وما يزال عبلي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحبته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبضش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعضينه ولئن استعاذني لأعيذنه هذا الحديث العظيم في بيان محبة الله لأولياءه وغضبه لهم وفيه بيان طريق الولاية فيه بيان طريق الولاية قال من عاد لي وليا عادين اتخذه عدولا جاء إلى أولياء الله وعادهم اتخذهم أعداء فقد آذنته يعني أعلمته بمثابة كما يقال إعلان حرب آذنته بالحرب فمن عاد أولياء الله عداهم بدينهم واستقامتهم حتى لا يدخل فيها الخصومات التي ربما تجري بين الصالحين في أمور ما لكن عداهم لولايتهم فهذا قد عاد الله والله يعلن عليه الحرب فقد آذنته يعني أعلمته منه يسمى الأذان لأنه إعلام بدخول وقت الصلاة آذنته بالحرب ولك أن تسأل من المنتصر في حرب بين عدو لأولياء الله وبين الله لك أن تسأل من المنتصر ومن المهزوم فمن عاد أولياء الله فقد ورط نفسه في حرب خاسرة بالنسبة له لا شك ولا ريب فمن أخطر الأمور أن يعادي وهذه سنة الله جارية في خلقه كل من عاد أولياء الله وعاد هذا الدين يكبته الله تبارك وتعالى ويخزيه كما قال في هذا الحديث من عاد لي ولياً فقد آذنته بالحر والولي هو المتبع للشرع أولياء الله هم أتباع هذا الشرع الحريصين أو حريصون عليه ليس لهم بلد معين ولا لون معين ولا جنسية معينة ولا إقليم معين ولا, ولا شيء لا شيء ليس للجنسيات ولا للبلديات ولا للجهاد أي قيمة في تحديد الأولياء كما قال تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن أكرمكم عند الله أتقاكم فالولاية لا تنال كما أشرتنا من قبل بالعهد تأخذه من الشيخ واتفاقية على طريقة ولا تخذ بالنسب لأنك من, من نسب الشيخ الفلاني أو من نسب الهاشمي أو لا تخذ الولاية بأي شيء إلا بالاستقامة على شرع الله تبارك تعالى، وعلى هذا قلنا أن جميع المؤمنين أولياء لله، لكنهم يتفاوتون في الولاية كما يتفاوتون في الإيمان، تفاوتون في الولاية كما يتفاوتون في الإيمان، وال والولاية اتباع لشرع الله كما قال أو ينقل عن شيخ سامي من كان لله تقياً كان لله ولياً، من كان لله تقياً كان لله ولياً، وهذه ال الولاية تنال بتقوى الله تبارك تعالى. كما قال سبحانه ألا إن أولياء الله لخوف عليهم ولاهم يحزنون الذين آمنوا وكانوا هؤلاء هم الأولياء فكل يعني من استقام على شرع الله دخل في الولاية وبقدر ما فيه من السقامة فيه من الولاية ولا يُشترط الولي أن تكون له كرامات ولا أن يكون له أتباع ولا أن يكون لا يُشترط شيء من ذلك هذا لا يُشترط وكم من من أولياء الله تبارك وتعالى يعني ماتوا يعني مظلومين أو ماتوا مغلوبين أو ماتوا فالله تبارك وتعالى حكيم في أمره وهذه الدنيا و يعني بهرجها وزينتها ليست علامة محبة لمنها كما ذكرنا مرارا ليست علامة محبة ولا علامة ولاية وكم من الأولياء كانوا من أشد الناس فقرا وأقل الناس حظوة لدى الناس ومنهم من كان غير معروف ولا مشهور ولا اعتبار بكل هذه الأمور اعتبار بكل هذه الأمور وليست الولاية يعني لها علاقة بالجنون وضعف العقل كما يقول الصوفية أبدا لا علاقة للمجنين مجنين الناس معذورين المجنين الناس معذورين لكن لا يعني أنهم يعني معذورين أنهم ليس لهم سيئات يعني إذا هم لهم كرامة عند الله وهم أولياء الله وهم كما فعلوا بعض الأغبياء يعني لا نترك الموازين الشرعية، الموازين الشرعية بينت الولاية، إنها إن على كلامكم عند الله يثقك، النذين آمن وكانوا يتقون بينت الشريعة من هم الأولياء، فلا ينعدل عن هذا الميزان إلى كلام يعني غريب ينقل عن بعض الناس، ينقل عن بعض الناس ويعتبر به مثل هؤلاء المجانين والدرويش أنهم أولياء لله تبارك تعالى حتى تلقى طوائف منهم تتمسح بالمجانين وتتبرك بهم، وهذا من الجهلات. التي ما أنزل الله بها من سلطان فمن عاد أولياء الله تبارك وتعالى، فقد أذن الله الحرب عليه، لأنه عاد أولياءه، والله يغضب بالأولياء وينصره سبحانه وتعالى، ثم بين الطريق إلى الولاية، فقال وما تقرب إلي عبد بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، هذا أولا، العناية بالواجبات، أول شيء العناية بالفرائض، هذا الحديث فيه الحث على الفرائض. فيه أن أعظم ما يقرب العبد إلى الله في الخضوة الأولى الفرائض لا تقبل النوافل من غير الفرائض ولا يصلح إنسانا أن يقبل على النوافل وقد ترك الفرائض فأول ما يتقرب به العبد ويدخل في سلك الأولياء أن يعتني بفرائضه بقدر ما يستطيع عناية تامة في شروطها وأركانها وواجباتها وسننها ومستحباتها وكل ما يتعلق بها صلاة كانت أم غيرها صلاة كانت أم غيرها كما قال وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه فأحب الأمور إلى الله الواجبات أحب الأمور إلى الله الفرائض وأعظم الفرائض وأكدها وأوجبها توحيده تبارك وتعالى فهي أعظم الحسنات وأعظم القربات وأغفع المقامات أن يحرص العبد على توحيده على إيمانه ثم انتقل الخطوة الثانية في طريق الولاية أن يعتني بعد الفرائض بالنوافل لذلك قال وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه ولو ذكر النوافل بعد الفرائض لأنها لا تكون إلا بعد الفرائض قال وما تقرب إليّ بع عبدي بشيء أحب إليّ مما افترضته عليه هذه الفرائض ثم تطرق إلى النوافل. قال وما يزال عبدي يتقرب إليّ بالنوافل حتى أحبه. والنوافل غير الواجبات النوافل الأمور التي هي ليست من الواجبات لا تدخل في الواجبات. وقد جعل الله تبارك وتعالى من كل عبادة فريضة فريضة ونافر جعل الله من كل عبادة فريضة ونافلة. فالصلاة فيها فريضة ونافلة. والصوم فيه فريضة والزكاة فيها فريضة ونافلة والحج وسائر أبواب البر فيها فريضة ونافلة وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى بعباده أن فتح لهم أبواب الخيرات أن فتح لهم أبواب الخيرات ليجتهد المجتهدون ويعوض المقصرون فالنواف لها يعني فضائل كثيرة منها أنها تجبر النقص الذي في الفرائض ومنها أنها مقام للتنافس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لربيعة الأسلم أعني على نفسك بكثرة السجود وكثرة السجود لا تتأتى في الفرائض، لأن الفرائض محدودة، لا يمكن الإنسان يكثر السجود في الفرائض، إذن ليس له إلا يشهد في النعف له. لما سأله ربيعة رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون رفيقا له في الجنة يريد أن يرقى ربيعة رضي الله عنه إلى هذا المقام، فكيف الحل؟ قال أعني على نفسك بكثرة السجود يكون من أهل النوافل كل من أهل العبادات كل من أهل الصلاة ولا يكون ذلك إلا في النافلة ترتقي بالعبد حتى يكون رفقاً للصالحين والأولياء والشهداء بل وللأنبياء والمرسلين كما لربيعة الأسلم رضي الله عنه وأرضاه ثم قوله لو لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فيه إثبات صفة المحبة لله أن الله يحب ويحب هذه قاعدة في كل أبواب الأسماء والصفات المتعلقة بالرب تبارك وتعالى أن أنسونت يثبتونها كما هي أن الله أخبر عن نفسه أنه يحب إذا الله يحب لا تأول كما تأوله الأشاعرة والمتريدية وغيرهم من أن المحب هنا الثواب أو إرادة الثواب وبعضهم يفسره بالرضا ثم يأتي إلى الرضا في النصوص التي فيها إثبات الرضا يؤولها بالثواب كل ذلك تخبط ليس له داعل إلا وسواس جاء في صدورهم وقال لهم إثبات الصفات يستلزم تشبيه الخالق بالمخلوق وهذا غير لازم أبداً إثبات الصفات غير لازم هم أنفسهم يثبتون لله الحياة والعلم والقدرة والصمع والبصر والإرادة وغيرها من الصفات التي تسمونها صفات المعاني يثبتونها لله تبارك وتعالى مع في المماثلة بين الخالق والمخلوق وهذه القاعدة يقول بها أهل السنة في كل الأسماء والصفات نثبتها لله تبارك وتعالى على الوجه اللائق به مع نفي المماثلة بين الخالق والمخلوق ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وهذا شرح في غير هذا المقام ويحتاج إلى مقام أوسع من ذلك الشاهد أن فيه إثبات المحبة حتى أحبه وهذه غاية المنى وأعظم المطالب أن يحبك الله تبارك وتعالى هذه أعلى المطالب ليس الشأن أن تحب كما ينقل عن بعض السلف أو العلماء ليس شأنه أن تحب لكن إن شأنه أن تحب ليس شأنا أنك أنت تحب الله طيب لكن الأعلى أن يحبك الله وتعالى. وقد بين في هذا الحديث الطريق إلى هذا المقام العظيم السامي ولا يزال عبد يتقرب إلي بالنوافل يعني بعد الفرائض حتى أحبه قال في بقية الحديث فإذا أحببته إذا وصل العبد إلى أن يحبه الله إذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. انظر إلى هذا التعبير العظيم الجليل. يعني الذي فيه التوفيق أن تكن عبدا موفقا مهديا مسددا في سمعه وبصره ويده ورجله. فلا يسمع إلا لما يرضي الله. كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. فلا أنظر إلا إلى ما يرضي الله. ولا تبطش يده إلا في مرضات الله ولا تمشي رجله إلا في مرضات الله وهذا ليس من أحاديث الصفات هذا الحديث ليس من أحاديث الصفات حتى يقول القائل كيف أنتم أوردت هذا الكلام تقول لا نأورد الصفات الجوابا هذا مش واحد الصفات هذا لا يتكلم عن الله لا يتكلم عن سمع الله وبصر الله ويد الله ورجل الله يتكلم عن سمع العبد وبصر العبد ويد العبد ورجل العبد كنت سمعه وبصره يعني العبد والمقصود التوفيق والهداية والسداد والحفظ والعصمة في سمعه وبصره ويده ورجله، فهو على وفاق الشريعة فيما يسمع ويرى ويبطش ويمشي لا يخرج عن حدود الشرع وفقه الله للانضباط جعله الله موفقا مرضيا مهديا ثابتا هذا معنى كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ثم جعله الله مستجاب الدعوة لذلك قال ولئن سألني لأعطينا سألني دعاني يسألني الذي يدعو يدعو يطلب من ربه فإذا سأل الله لكرامته على الله كان مستجاب الدعوة ولئن سألني لأعطينا ولئن استعاذني لأعِذنا وهو من أنواع السؤال هو الاستعاذة طلب الحماية طلب الحفظ ضرب الصول، ضرب الرعاية. إذا استعارد الله من شيء، أعازه الله مما يكره ومما يخاف، لأن له كرامة عند الله تبارك تعالى، وله قدر عند الله تبارك تعالى. وهذه الكرامة، هذه الكرامة أن يكون الإنسان موفقاً فيما يرضي الله تبارك تعالى، أن يكون في سمعه وبصره وبطشه بيده ورجله محفوظاً بحفظ الله تعالى، منضبطاً بضوابط الشرع بعيداً عن الانحراف. هذه الكرامة. ليست الكرامة يعني خيالات وأحلام وأشياء يعني يحتاج إليها أو لا يحتاج إليها حتى تختلط الأمور الكرامة فعلاً أن يوفق العبد إلى الاستقامة على دين الله تبارك تعالى ثم الله تبارك تعالى يعني يهب من عباده الصريحين من الكرامات ما به نفع للدين والدعوة لأن إثبات الكرامات مما يقول به أهل الصنة والجماعة إثبات الكرامات مما يقول به أهل السنة والجماعة خلافا لمن أنف الكرامات، خلافا لمن نفاه من المعتزلة وغيره. أهل السنة يثبتونها، لكن لا يبنون عليها ما يبنيه الطرقية، إنما يوفق الله عبد من عباد في موقف من المواقف يعني يعصمه من عدو أو يحفظه، لا يصبح يعني دائما يمشي على الماء ويطير في الهواء أصبح هذا كلام لا يقال به، إنما يعني تأتي المواقف الخارقة للعادة. في مواقف احتاج إليها العبد أو ينصر بها الدين، كما حصل ل ل من السلف غير قليل، وكما نص ربنا في القرآن عن قصة أصحاب الكهف الذين ناموا في كهفهم ثلاثة مئة سنين وزادوا تسعة، فهذه كلام لا شك يعني، وغيرهم من الكرامات مما جاء في القرآن وفي السنة لأقوام ليسوا بأنبياء، لأقوام ليسوا بأنبياء. والولي يعني من الذين ينكرون الكرامات يقولون لو أثبتنا الكرامات تخترض الأمور بين النبي والولي بين المعجزة والكرامة تختلط الأمور بين النبي والولي أرسلنا يقولون الولي إذا قال أنا نبي وكذاب خلاص معاش يمتفع معه يطير ولا يمشي في الماء معاش تامتفع خلاص وصبح كراماته كلها سفر على الشمال مهما فعل دام أنه ادع النبوة سقط قدره وقيمته وانتهى أمره عشنا تحتاج بعد دي كرامة ولا مش كرامة انتهى أمره مهما فعل من العجائب الأمور هو مشعوذ وكذاب ودجاب وانتهى أمره بمجرد هذه الكذبة العريضة فالتفريق بين أولياء الشيطان وأولياء الرحمن ليس من أمر المستحيل لمن نور الله بصره واستنار بنور الكتاب والسلم هذا نهاية الحديث الثامن والثلاثون وقد رواه البخاري في الصحيحي وهذا الحديث وضعوا أيضا الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة دفاعا عن بعض النقد الوارد لهذا الحديث بسبب أحد الرواق خارت من مخرد القطواني وقد دافع عنه الشيخ الألباني رحمة الله عليه بيانا لصحة هذا الحديث الحديث التاسع والثلاثون عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه حديث حسن رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه حديث حسن رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما هذا الحديث قاعدة من القواعد التي قررت في غير ما نص من كتاب السنة وفيه بيان رحمة الله تبارك تعالى بعباده لأن البشر من طبيعته الخطأ هذا المخلوق الناقص من طبيعته الخطأ والنسيان والجهل وعيوبه كثيرا عيوبه كثيرا وثغراته كثيرا رغم ما يعتري هذا العبد من كبر وغرور وعجرفة وعجب تعتري العبد إذا غفل عن عيوبه وإلا فهذا العبد مليء بالعيوب والله سبحانه ورحمن الرحيم لطيف بعبده بهذا المخلوق الذي خلقه وهو أحكم الحاكمين وأرحم الرحيم. عفا عن هذا العبد في مواطن يصعب على العبد أن يضبطها على نفسه لأنه ضعيف فتجاوز الله عنه في هذه المواطن في الحديث تجاوز يعني عفى عن الإثم الذي يلحق الذي يلحق العبد من مما يصدر منه خطأ أو نسيانا أو إكراحا فالتجاوز هنا تجاوز عن الإثم إن الله تجاوز لي أو تجاوز نعم لي عن أمتى الخطأ والنسيان تجاوز ومسكرو عليه الإثم تجاوز عن الإثم ثم التعويض أو البدل قد يكون يعني للأمر بدل وقد لا يكون بدل يراجع المسائل الفقية مسألة مسألة فمن نام عن صلاة أو نسيها نام عن صلاة أو نسيها سقط عنه الإثم لكن لا يسقط عنه التكليف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها وبعضها يجبر بسجود السحبو وبعضها يعاد من لأجل الصلاة وبعضها وكله من غير إثم إذا صدر عن طريق الخطأ والنسيان هذا نموذج في الصلاة وإلا في الأمر أوسع من ذلك في الأمر أوسع من كذلك في الصيام الخطأ والنسيان في الصيام لا يقتضي قضاء على القول الراجح لا يقتضي القضاء على القول المهم أن هناك تفاصيل منها ما يحتاج إلى عوض ومنها ما لا يحتاج إلى عوض ما حصل عن طريق الخطأ والنسيان يعرفها المتفقه لكن الذي يجمعها كلها عدم ترتب الإثمي على ما صدر نتيجة للخطأ والنسيان والإكراح وهذا المقصود من الحديث عدم ترتب الإثم على ما يصدر من العبد خطأاً أو نسيانا أو إكراحاً وهذا معنى إن الله تجاوز يعني عفى تجاوز سبحانه وتعالى لم يرتب على ذلك الإثم حتى يعني ما يصدر من العبد مما هو في ظاهره كفر إذا حصل من العبد ما هو ظاهره كفر فهو عفو إن كان عن طريق الخطأ والنسيان ومستكري وعلى وكلنا نعرف الحديث اللهم أنت عبدي وأنا ربك قال النبي سلم أخطأ من شدة الفرح الرجل الذي كان في فلات من الأرض ومعه ناقته عليها طعامه وشرابه فنام نوما واستيقظ وجدها قد انفلتت منه فلت ضاعت فصعد شرفا أو شرفين فتشوا عليها ثم لما أيس منها اضطجع تحت ظل شجرة ينتظر الموت فلما أفق وجدها عنده بخطامها فأقبل بخطامها وقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح يريد أن يقول اللهم أنت عب أنت ربي اللهم أنت ربي وأنا عبدك أخطأ قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك فهذا عفو لا شك لأنه لم يصدر عن طريقي أنعمت فحتى في الكفر يعفو الله تبارك وتعالى وكلنا نعرف قصة عمار بن ياسر رضي الله عنه الذي أرضى الكفار بكلمة قالها في النبي عليه السلام أو قالها في أليهته فنزلت فيه قول الله تبارك وتعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مضمئن بالإيمان فهذا عفو وحتى في اليمين على كل حال تفاصيل يطول يعني ضرب الأمثلة بها يطول ضرب الأمثلة بها تراجع في أبوابها وتعرف عن طريق التفقه في الدين لكن يجمعها كلها أن ما وقع من العبد عن طريق الخطأ والنسيان والإكره لا يترتب عليه الاسم أما البدل والتعويض فيختلف من مسألة إلى مسألة وقد قال الله تبارك وتعالى ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم والخطأ هو عدم القصد الخطأ يحصل من العبد من غير قصد والنسيان ظهور القلب عما يعلم النسيان ذهول القلب عما يعلم لأن عما لا يعلم لا يسمى نسيانا يسمى جهلا الشيء الذي لا تعرفه يسمى جهلا لكن النسيان تعرف أنت لكن راحت من بالك يقولون ذهول القلب عما يعلم والإكراح الإجبار بأمر شاق ليس مجرد الإكراح أو التخويف أو اللطمة واللطمتين أذمن إكراه المقصود به الأمر الثقيل على النفس الذي فيه تلف للنفس أو لعضو من الأعضاء أو فوات يعني منفعته أو وهو أيضا يعني باب خاص طويل أحسن فيه وأجاد يعني الحافظ أبو رجب في كتابه جامع العلوم والحكم في شرح هذا الحديث أطال في بيان المسائل تتعلق بالإكراه. فالله تبارك وتعالى رحمة بعباده عفى عنهم يعني ما اقترفوه نتيجة للخطأ والنسيان أو العكراح وهذا الحديث يعد قاعدة من القواعد يستخدم في أبواب كثيرة في جانب العبادات أو في جانب المعاملات فما يقع من العبد عن طريق الخطأ أو النسيان أو العكراح فهو عفو لا يترتب عليه شيء هذا الحديث التاسع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 هذا الحديث كن في الدنيا كأنك غريب فيه التحذير من الركون إلى الدنيا والاستكثار منها والانكباب عليها والانتغال بها انتغالا أن يأخذ حيز العبد وقلبه وفكره وروحه وهمه كله كما يجري من كثير من الناس والناس يتفاوتون وليس هذا دعوة إلى الكسل أو أن يكون الإنسان عالة على غيره وإنما يعني الدعوة إلى التقليل من الدنيا والتقلل منها وعدم يعني كما نرى من كثير من الناس يستيقظ لأجل الدنيا ويخرج لأجل الدنيا ويتعب ويشقى لأجل الدنيا ويرجع لبيته ليستريح راحة يعيد بها نشاطه لأجل الدنيا فالدنيا أكبر همه ومبلغ علمه وشغله الشاغل هذا حال لا ينبغي للعبد أن يصل إليه والعبد لم يخلق لذلك العباد لم يخلقوا لذلك إنما جعلت لهم هذه الدنيا ليتبلغوا بها إلى الآخرة وقد جعل الله من ذلك الامتحان والابتلاء وإن الدنيا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حلوة خاضرة وإن الله مستخلفكم فيها فينظروا كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فاتقوا الدنيا واتقوا النساء نحن مؤمرون بأن نتق الدنيا نخاف الدنيا ونشتري بالدنيا فتنا في الدنيا كبيرة وحذرنا الله في في كتابه في نصوص كثيرة من الاغترار بالدنيا وضرب لها الأمثال في بيان زخروفها وفتنتها وشبهها بالزرع الأخضر البهيج الذي لا يلبث أن يصفر ويتحطم وينتهي لتظهر حقيقة الدنيا بهذه الأمثال المضروبة في القرآن فنحن حذرنا من الدنيا ومن الانتقالي بالدنيا والحكمة المقولة قديما حب الدنيا رأس كل خضية وروية حديثا ولا يصح روية حديثا ولا يصح لكن حكمة حب الدنيا رأس كل خضية كل خطأ وكل ذنب وكل إذن من ورائه الدنيا وحب الدنيا وقس هذه الأمور وانظر حولك في أخطاع الناس ومخالفاتهم وجرائمهم من التجري كلها للدنيا ومن أجل الدنيا فالإنسان إذا عرف أنه وسيعرف سيأتيه يوم يعرف لكن غالب الناس يعرفون ذلك بعد فوات الأوان بعد فوات الأوان يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت هنا سيعرف فيقول ربي لولا لا أخرتني إلى أجل قريب فأصدقوا أكم من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء جنوا وقد بسق النبي صلى الله عليه وسلم مرة في يده بسق وحركها بإصبعه قال يقول الله تعالى يا ابن آدم أن تعجزني كيف كيف تتصورنا كأن نوح الفيك يعني أن تعجزني وقد خلقتك بمثل هذا المني أنت مخلوق من مثل بسق ابن آدم أن تعجزني وقد خلقتك بمثل هذا حتى إذا كبرت ومشيت بين بردين وللأرض منك وئيد حتى إذا بلغت الحلقوم قلت أتصدق إن الموت قلت أتصدق وأن أوان الصدق وين وان؟ خلاص راح وأن أوان الصدق وين وقت صدقه فوّدت على نفسه بسبب الانكباب على الدنيا لو يتمنى الإنسان إذا عرف حقيقة الدنيا أن يخرج من ماله كله وسيعرف وسيتمنى ذلك يود المجرم يومئذ لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تقويه كل ما يملك من هذه الدنيا لكن تلك معرفة تكون قد فات أوانها وفات حينها ولا ينفع معها الندم ولن يقبل من العبد فداء ولا عدم لن يقبل من العبد فداء ولا عدم حتى ينتبه لهذه النصوص التي تكاثرت في القرآن وفي السنة تحذير من هذه الدنيا ومن الركون هذه الدنيا فالعبد عليه أن حتى لا تجره الدنيا إلى التقصير في واجباته الدينية والتقصير والوقوع في الحرام هذا من أجنع ما يكون أن يجعل العبد واجباته الدينية آخر همه نقول دائما يجعلها بعض الناس مثل الهواية إذا فرغ يأتي للصلاة مثلا ويا كذلك الوقوع في المحرمات كله سببه هذا الركون إلى الدنيا وهنا النبي صلى الله عليه وسلم يفقن وينبه لهذا الأمر والعلى الإنسان اللي يعرف انه في هذه الدنيا غريب والغريب لا يستكثر الغريب لا يستكثر من الدنيا لا ينافس الغريب إذا دخل في بلدة لا ينافس أهلها وأعرف روح غريب قاعد شو يوميش ابن السبيل لا يوجد يعني ابن السبيل يمر ببلدة يبني فيها أو يضع فيها ثقله كله وهو عابر يعرف نفسه أنه عابر كما قال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل والإنسان إذا عرف أنه عابر السبيل تزود حتى إذا نزل منزلا تزود للسفره لأنه مجرد عالم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام مالي وللدنيا مالي وللدنيا ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت ظل شجرة ثم راح وتركها رواه الترمذي ما أنا في الدنيا إلا كراكب مخبط استظل تحت ظل شجرة هذه الدنيا ثم راح وتركها وسيتركه العبد شاء أم أبى ليس ذلك إلى العبد سيتركها العبد هذه الدنيا سيتركها وينصرف عنها ويبقى ما جمعه وتعب لأجله وأورض نفسه في الحرام وقطع لأجله الأرحام وفعل لأجله الفعائل وأخر لأجله الصلاة يبقى لورثته يتنعمون به ويدخل هو في قبره وحده ويحاسب عليه هذه ورقة الورطات نسأل الله العافية والسلام والنبي عليه السلام والسلام يعني فهم منه ابن عمر هذا المعنى أن الأمر قصير فلذلك قال ابن عمر عقب على هذه الكلمة الجميلة للنبي عليه السلام بكلمته الجميلة إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح توقع الموت قبل أن يصبح عليك الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء لأنك غريب عبر سبيل وسيحين السفر في أي وقت فكن مستعدا دائما لا تنتظر الصباح خذ بالحزم خذ بالجد لذلك قال وخذ من حياتك لموتك وخذ من صحتك لمرضك يعني في حال الصح اجتهد اجتهد حتى إذا جاء المرض يعني كنت صاحب رصيد من الأعمال الصالح وخذ من حياتك لموتك يعني استعد وأنت في حال الحياة بالعمل الصالح والتزود الآخرة حتى إذا جاءك الموت جاءك وأنت صاحب رصيد بنيت لنفسك يعني ما ينفعك وبلغك في هذا السفر نسأل الله العلي العظيم أن يعيننا على شكره وذكره وحصن عبادته والحديث بالأثر رواه البخاري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 صحيح. راوي هذا الحديث أحد العباد الأربعة، وذكرناهم من قبل: عبد الله بن عامر، وعبد الله بن عمر، عبد الله بن عباس، عبد الله بن الزبير. وهؤلاء الأربعة من صغار الصحاب وليس منهم عبد الله بن مسعود لأن عبد الله بن مسعود كبير بالنسبة لهؤلاء عبد الله بن مسعود من كبار الصحاب، وهؤلاء الأربعة العباد لا من فقهاء الصحاب كلهم فقهاء. رضي الله عنهم اصحاب روايات وكلهم عبد الله بن عمرو بن صحابي عبد الله بن عمر بن الخطاب وعبد الله بن, صحابه بن, بن ابن الزبير ابن العوام وعبد الله ابن عباس عم النبي عليه الصلاه عبد الله عم النبي كلهم يعبر عنهم بالعبادلة الأربعة رضي الله عنهم رضاه هذا الحديث يقول فيه النبي عليه الصلاه والسلام لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبع لما جئت به لا يؤمن الايمان الكامل بل يضعف ايمان العبد وينقص بقدر ما فيه من ضعف متابعة تبع لما جئت به ينقص ايمان العبد ويضعف بقدر ما فيه من ضعف المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم فبقوه متابعه العبد للنبي يقوى ايمانه ويزداد ايمانه كما قال الله تبارك وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك يعني أنت يا محمد فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما هذا الحديث متطابق مع هذه الآية فلا وربك لا يؤمنون نفع عنهم الإيمان حتى يحكموك يعني أنت يا محمد يأخذ بدينك وشرعك وحكمك فيما شجر بينهم يعني إذا حصل خلاف جاء الخلاف ووجدنا عند إنسان آية أو حديث انتهى الخلاف وينبغي أن ينتهي الخلاف وينبغي أن كل مسلم يدعى كل قول إذا جاء قول الله وقول رسوله إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل يا أيها والذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله هذه قواعد عظيمة ينبغي أن نتربع عليه وأن نرى أثرها واقعا فينا إذا, جاءت الـ الـ الـ إذا جاء الوحي تركنا أقوالنا وأراءنا وكل شيء لكلام الله وكلام رسوله لأن الحق المبين فماذا بعد الحق إلا الضلال فلا يؤمن الإنسان الإيمان الذي ينبغي ويضعف إيمانه يعني إلا إن كان متابعا للنبي عليه الصلاة والسلام ففيه وجوب اتباع السنة فيه واجب التبع السنة وهذا أمر مقرر كما ذكرنا في نصوص عديدة من الكتاب والسنة وينبغي على كل مسلم يقدم قول الله وقول رسوله على كل قول وعلى كل رأي وعلى كل مذهب ولا يقدم ولا يرضى أن يقدم قول أحد كائنا من كان على قول الله وقول رسوله وهكذا كان الأئمة وهكذا كان العلماء وهكذا لا يزال أهل العلم الذين يحترمون السنة ويقدرونها ما زالوا يعني يوصون بتقديم كلام الله وكلام رسوله على كلام كل أحد هذا الإمام مالك رحمة الله عليه مام دار وهو من هو رضي الله عنه يقول كل قول يقبل ويورد كل قول يعني يقبل ويرد حسب ما فيه من صح وخطأ من صواب وخطأ كل قول يقبل ويرد إلا صاحب هذا القبر يشير قبر النبي عليه صاحب هذا القبر صاحب هذا النبي هذا الذي قوله يقبل ولا يرد لأنه وحي لأنه صواب لأنه دين نحن مأمورون بالأخذ به واتباعه فقال والمقصود بهواه يعني يعني اتباعه وحبه حتى يكون هواه يعني حبه للدين ينبغي أن يكون حب العبد منصرفا إلى الوحي إلى الشريعة حتى يكون هواه تبعا لما جئت به فهذا فيه وجوب محبة النبي صلى الله عليه وسلم ومحبة ومحبة ما جاء به ومن النفاق أن يكون في قلب العبد بغض لشيء من هدي النبي عليه الصلاة والسلام وإذا وجد الإنسان في نفسه هذا وشعر به عليه أن يبادر بالعلاج لأن هذا بذرة النفاق أن يكون في قلب العبد بغض لشيء جاءت به السنة جاء به النبي عليه الصلاة والسلام والعبد واجب عليه أن يحب النبي صلى الله عليه وسلم محبة تتفوق على محبة الولد والوالد والناس أجمعين كما قال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين ومحبته صلى الله عليه وسلم تستلزم محبة سنته وهديه وديه وشرعه كله عليه الصلاة والسلام وهذا هو المقصود حتى يكون هواه تبعا لما جئت به وانظر كلمة تبع يعني يتبع يشتغل ليست مجرد دعوة وإن الدعوة بسيطة كل أحد يدعيها كل أحد يدعي أنه يحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من من نفسه وأكثر من ولديه ووالديه بسيط الكلام سهل لكن الواقع في آية الامتحان تسمى ابن كثير في تفسير آية الامتحان قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله بقدر ما في العبد من المتابعة النبي صلى الله عليه وسلم تكون فيه المحبة للنبي وعلامة صدق المحبة هي الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم هذا المقصود بهذا الحديث لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحبة أو حتى يكون هواه تابعا لما جئت به حتى يكون محبته تابعة لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث في اسناده مقال. هذا الحديث في اسناده مقال ضعفه جمع من أهل العلم لكن معناه صحيح. لذلك يعني أجلت التنبيه على ضعف اسناده لبعد تقرير ما فيه من معاني. بعد تقرير ما فيه ما فما فيه من معاني سليمة وحسنة. ويغني عنه يعني كثير مما في القرآن والسنة لكن يعني لأنه ورد في هذا الحديث ذكرناه وبينا ما فيه من معاني حسنة مقبولة هذا الحديث الحادي والأربعون الحديث الثاني والأربعون عن أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى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 قال الله تعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا عباني يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغذرة رواه الترمذي وقال حديث حسن الجملة الأولى هذا حديث قدسي هذا من أحديث القدسية كما ذكرنا مرارا الجملة الأولى إنك ما دعوتني ورجوتني ما دعوتني كل ما دعوتني ما دمت على ذلك ما دمت على هذه العبادة الجليلة عبادة الدعاء وقد خلطتها بالرجاء والرجاء الطمع فيما عند الله الطمع في رضا الله الطمع في النوال من الله تبارك وتعالى ولا يبد للعبد من الرجاء مع, مع الخوف يعبر العلماء عن الخوف والرجاء بأنهما كجناحي الطائر لا يستقيم للطائر طيران إلا بجناحي إذا أصيب أحدهما سقط كذلك الخوف والرجاء فالعبد في هذه الدنيا يسير إلى الله تبارك تعالى بين الخوف والرجاء يخاف من غضب الله يخاف من سيئاته ويرجو رحمة الله ويرجو فضله وطمعه الخوف من الله من من, من من الله يحجزك من الوقوع في الأمن من مكر الله والرجاء يحجزك من الخ الوقوع في في ال اليأس والقلوط. يحجزك من الوقوع في اليأس والقنوط وقد دخل النبي صلى الله عليه وسلم على فتنة وهو في السياق يموت قال له كيف تجدك كيف تجد؟ قال يا رسول الله أرجو الله وأخاف ذنوبي أرجو الله وأخاف ذنوبي فقال عليه الصلاة والسلام مجتمع خوف الرجاء مجتمع في قلب عبد في هذا الموضب إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه مما يخاف هذا فضل من الله تبارك تعالى عظيم فقال هنا إنك ما دعوتني ورجوت وهذا من حسن الظن بالله أن يدعو العبد وربه ويرجو فضله وإن طال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يستجاب لأحدكم ما لم يعجل يقول دعوته فلم أرى يستجب لي لا تقنق أبدا وأبقى الرجاء في قلبك مجرد استمرارك على الدعاء والرجاء أنت في عباده أما استجابة الدعاء في عذ ذاتك فهذا لله تورك تعال لأنه قد يدعو العبد بما لا نفعله فيه والعبد لا يعرف الخير وين والله يعلم وأنتم لا تعلم قد يدعو العبد بأمر يلح عليه ويريده وليس له فيه خير أن يصرف عنه أحسن إذا لنك جاء في الحديث عن العبد إذا دعى الله سبحانه وتعالى إما أن يعجل الله له دعوته وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها وإما أن يدخرها له في الآخر وهذه أعظم الثلاثة قد لا يستجيب الله للعبد دعاء ولله الحكم صرف عنك من السوء أمور أنت لا تدريها أو ادخرت لك هذه الدعوة يوم القيامة وهذا الفوز الحقيقي أن تستجاب الدعاء في تلك الكرة العظيمة نساء الله أن يحفظنا وإياكم ويرعانا وإياكم. فقال هنا إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك يعني على ما كان منك من الذنوب. مدام أنك تدعو الله وترجو رحمته فالله يستجيب دعائك ويغفر لك على ما كان منك يعني من الذنوب. مع ما كانت ذنوبك كثيرة ياك أن تستعظم الذنوب أمام رحمة الله تبارك وتعالى. كما قال الله تبارك وتعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله وارجع إلى قوله ولا أبالي التي تعلن عن جوده سبحانه وعن سخائه وعن كرمه وعن هوان الأمر عليه أن يغفر الذنوب سبحانه غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي وفيه كلمة لا أبالي مع كلمة على ما كان منك يعني أن لا يستكثر العبد رحمة الله فالله يغفر الذنوب مهما كانت منك وهو لا يبال سبحانه لجوده وكرمه تبارك وتعالى كما قال النبي عليه والسلام السلام يقل أحدكم اللهم اغفر لي إن جئت اللهم اغفر لي إن جئت في بعض الألفاظ اللهم ارحمني إن جئت اللهم ارزقني إن جئت خطأ مثل ما يقول كثير من الناس إن شاء الله في الدعاء هذا خطأ بل يعزم الإنسان مسألة قال لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن جئت ولكن ليعزم المسألة يعني يلح على ربي اللهم اغفر لي اللهم ارحمني يدعو بإلحاح على ربي وليعظم الرغبة يعني إذا رغبت إلى الله ارغب بعظيم ما تقولش يا ربي ولو شوية يا ربي ولو حاجة بل عظم الرغبة ويطلب من الله خير الدنيا والأخ فإن الله لا يتعظمه شيء هذا الحديث الصحيح وهذا لفظ مسلم إن الله لا يتعظمه في شيء عظيم أمام الله تعالى يعطي كما يشاء سبحانه وهو الجواد الكريم لكن عليك إذا دعوت الله أن تدعوه برجاء ولا تتعاظم لا تتعاظم المظلوب ولا تتعاظم من مغفرة الذنوب لا تتعظمها أمام رحمة الله تبارك وتعالى فرحمة الله أعظم وأجل وأقوى وأكرم فعلى العبد يدعو الله ويرجوه والله يغفر له ولا يبالي لجوده وكرمه تبارك وتعالى ثم قال في الجملة الثانية يمن آدم لو بلغت ذروبك عنان السماء السحاب لو بلغت ذنوبك لو يعني ذنوبك كثرت وتراكمت حتى وصلت للسحاب بكثرتها يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنا السماي ثم استغفرتني غفرت لك مهما تكررت الذنب كما مر علينا في الأحاديث الأخرى مهما تكرر الذنب بالعبد ما دام أنه يستغفر فالله يغفر له ما دام أنه يستغفر بحضور قلب ما دام أنه يستغفر بصدق والعبد لن يخلو من الذنب أبداً لن يصل عبد لن يصل عبد إلى درجة أنه لا يرتكب الذنوب لولا أنكم تذنبون لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر الله فليس للعبد هروب من الذنب فعليه أن يلجأ للإستغفار وأن يدمن على الاستغفار وأن يجعل الاستغفار من سمته ومن دئبه وهذا نبيكم عليه الصلاة والسلام الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يستغفر الله في اليوم أكثر من سبعين مرة وفي الحديث الآخر أكثر من مئة مرة فهو الأسوة والقدوة صلى الله عليه وسلم أن نقتدي به في هذا الباب وأن نجعل الاستغفارة دأبا لنا نسل الله يرحمنا ويغفر لنا الجملة الثالثة يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطائيا يعني ما يقاربها قراب الأرض خطايا، هذه الكرة الأرضية خطاياك تقاربها ضخامة وحجما وسعة وامتلاء. يا ابن آدم إنك لو أتيتني بطراب الأرض خطأ ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا جئت بأعظم الحسنات بأعظم الحسنات وأجلها وهي التوحيد الخالص الذي عبر عنه بقول لا تشرك بي شيئا جئت بتوحي بتوحيد خالص نقي من شوائب الشرك كبيره وصغيره عليه يتعلم التوحيد إذا زلت منه القدم يمينا وشمالا ينجو بحسنة التوحيد ولن ينجو عبد بحسنة التوحيد حتى يتعلمه حتى يعرف الشركة كبيرة وصغيرة لأن من جاء بحسنة التوحيد أو كمل توحيده لا يكمله إلا باجتناب كبير الشرك وصغيره، وهذا مستفاد من كلمة شيئا لأنها نكرة في سياق النفي فيتعم لا تشركوا بشيئا كبيرا أو صغيرا فقال لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا هذا المطلوب تعال بتوحيد خالص الموقع لا أتيتك بقرابها مغفرة لا أتيتك بقرابها مغفرة وهي قوله ثم لقيتني يعني يوم القيامة لقيتني مت على التوحيد وهذا المطلوب منك يا عبد الله أن تموت على التوحيد ولا بد أن تزل منك القدم لكن لا تتعال هذه المزلة في التوحيد احرص على توحيدك وحافظ عليه حتى تلقى الله به يوم القيامة فإنه أجل الحسنات ثم لقيت لي لا تشرك بي شيئا لأتيتك بطرابة مغفرة وفيه بيان فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب وما كانت هذه الحسنة الجليلة العظيمة حسنة التوحيد نسأل الله العلي العظيم توفانا على الإسلام والسنة هذا الحديث الثاني والأربعون هو آخر الأحاديث التي جمعها النووي هذا الحديث وآخر النووي جمع 42 حديث سموها الأربعون أو سماها الأربعون النووين زاد عليها الحافظ ابن رجب ثمانية من خمسين وهي التي نبدأ بها غدا الحديث زيادات الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى هذا سعد يقول الحب هو تحرك المشاعر وميلها تجاه المحبوب فهل هذا التعريف يثبت في حق الله على الوجه اللائق به هذا الكلام هو الذي شوش على الأشاعر الروماتوريدية لما فسروا صفات الرب بصفات المخلوق أهل العلم يقولون الأشاعر المعطلة سواء كانوا معتزلة أم جهمية أم أشاعر أم المعطلة وقعوا في التشبيه ثم فروا منه إلى التعطيل لما سمعوا صفات الرب شبهوها بالمخلوق تواهموا أنها مثل المخلوق فكيف الحل نعطل الصفات حتى لا نشبه الخالق بالمخلوق فقالوا مثلا يعني يد الله لما سمعوا يد الله توهموا أن مثل يد المخلوقات ما يليقش بالله المماثل إذا عد إنفليت قول ما فيش يد الله لما سمعوا الرحمة إن الله يرحم قالوا الرحمة انكسار القلب كيف يليق بالله انكسار قلبه معناه ما يليقش بالله الرحمة لما جاؤوا الحب فسروا الحب هذا كلام يولد القلب جاؤوا لما جوا الغضب الله يغضب قالوا الغضب غليان الدم في العروق هذا لا يليق نقوله بالله الحل عد نسبة الله وعطله وقعوا في التشبيه ثم عطلوا فراراً من التشبيه فكل معطل في الحقيقة مشبه بينما أهل السنة لما سمعوا يد الله عرفوا أن يد التريق بجلاله كما أن يد المخلوق يد التليق بعجزه ونقصه وغضب الله غضب يريق بجلاله وعظمته وكبريائه كما أن غضب المخلوق غضب يريق بعجزه وضعفه فلا يعني مجرد الاشتبع تشابه في الأسماء لا يعني تشابه في الحقائق دايما نضرب مثال بكلمة ساق ضربناها أكثر في أكثر من درس للفيل عنده ساق والعصفور عنده ساق هل اشتراك الحيوانين هذين في هذا النسب في هذا العضو الساق يعني اشتراك في الحقيقة شتان بين الـ الـ الـ الساق والساق فقول مثل ذلك بين الخال بخلق مخلوقه وأجله وأعظم ومثال يثبتوا كل مبتدع أن الله حي كل المبتدع الذين يعني يجادلون في هذا الباب يثبتون أن الله حي ويعرفون أن هذا المخلوق حي هل معنى ذلك شبان الخارق المخلوق لا لكن نقول حياة الله وين من حياة المخلوق حياة الله أزلية أبدية لا يعتريها سنة ولا نوم ولا تعب ولا عجز وأما حياة المخلوق فمن أمس كان لا شيء وبكرة حيصبح لا شيء وخلال هذه الحياة عند النوم والسنة والتعب والعجز ومرض حتى غيبوبة شتان بين الحياة والحياة لكن إذا الله حي وسمينا المخلوق حي هل لا يعني ذلك تشابه؟ أهل السنة قال هذا ليس هناك تماثل أبداً إثبات الصفات لا يعني المماثل بل نثبت الصفات على الوجه بالله كما قال سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير أثبت السمع البصر معناه في المماثلة أثبت السمع البصر سميع بصير معنى حتى الإنسان سميع بصير كما قال الله سبحانه وإنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نمتنيه فجعلناه سميعا بصيرا فالمخلوق سميع وبصير لكن شتان بين السميع والسميع وبين البصير والبصير بصر العبد أول جدار يقضي عليه كذلك سمعه ولكن سمع الرب سبحانه وتعالى يعني أحاط بكل شيء علم لا تخفى عليه خاف يا تبارك تعالى يسمعوك دبيب النملة السوداء في ليلة الظلماء تحت سقرة الصماء ويأتيها برزقها متيشة وين المماثلة بين الخالق والمخلوق هم قالوا إذا أثبتنا هذه الصفات شبهنا الخالق بالمخلوق والسنة يقولون نثبتها ولا مماثلة بين الخالق والمخلوق على ما بيننا نسأل الله أن يحفظنا ويرحمنا ويعيننا ويعصمنا ونكتفي هذا القدر وصل اللهم وصلم على محمد وآله وصحبه جمعين سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك واتوب وأتوب